بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في لغ وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوف وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تذونني وقد تعلم رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قَالَ عِيْسَ بَنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا ومبشرا برسولياتي من بعد يسمه أحمد فلما جاء من أظلم من من افترى على الله الكذب وهو يدع إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفيء. والله متمن نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل دلكم على تجارة الله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالكم خير لكم. أغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وَاخْرَاجَ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِلَٰهِ كَمَا قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَا لَنَا نَصْرٌ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ نحن أوصى الله فأمنوا رأي كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين